لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا أُذُنُ وَعِيهَا فَإِذَا نُفْخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَتَ دَكَتَ وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَالشَّقَّةِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيهُ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَة